والمستمين يقول الله في كل مكان أو موجود في كل الوجود ولا يعرفوا شيئا في هذا الباب هذا هو البلان المفيد ما عصره القرآن بأن الرحمة عاش سوا وقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى ووصفه لعباد المؤمنين يعبدون ربهم من فوقهم وت... يخافون ربهم من فوقهم آه... تعرج الملائكة والروح إليك إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالي يرفع آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تبين أن الله عنز وجل هو الغني عن العالمين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 وين المكان أن يحشرون الناس في كل مكان وبخاصة هذه الأمكان في الأمكان الطاهرة وفي الأمكان النجس والخبيثة فيها الكهاريز وفيها البارات وفيها الحانات والخانات وإلى آخره كيف لا ينزهون الله عند وجل عن أن يكون في كل مكان مع أنه يقول في أكثر من آيك كما ذكرنا أنه على العشر استوى وفي الحديث الصحيح والوقت ضيق أن الرسول عليه السلام سأل جارية يريد سيدها أن, أن يعتقها قال لها أين الله قالت في السماء قال لها من أنا قالت أنت رسول الله فالتفت إلى سيدها وقال له يأتقها فإنها مؤمنة الجارية في عهد الرسول أفقه من كثير من الفقهاء اليوم لأنك إن سألت كثيرا من أولا أين الله أجابك في كل مكان وبكل واحد يالي يقول الله موجود في كل وجود مساكين أولا الناس الوجود مخلوق وكان الله ولا مخلوق فهل ربنا بعد أن خلق المخلوق اندس في هذا المخلوق على ما فيه من الله ما يقول الظالمون أدوه كبير